بسم الله الرحمن الرحيم قل بِرَبِّ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق وَقَبَ وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حَسَدَ حسد